ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلم أن الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ